وَماَا مِن دَ بَّتِ فِي الأأَرضِ إلَّا علىى اللهَّهِ رِزقُهَا وَيَعلملَمُ مستُْتَقَرّهَا وَمُسْتَودَعَهَا كلُلّ فِي كِتَابِ مُبين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 ونسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ذَهَبَ ذهب السيئات عني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 اي يقولون لولا ان ذل عليه كان ذو او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل